بسم الله الرحمن الرحيم وصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتيات ذكرا ان الهكم لا واحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق انَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ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 وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين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 قُل الْعَذَابُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ مَا تَجِدُونَ إِلَّا تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ الَّذِينَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَوَاكِهَةٌ وَهُم مُكْرَمُونَ وهم مكرمون في جنات النعيم على سرور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معيض بيضاء لذة للشاربين.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 فإنهم لا آكلون منها، فإنهم لا آكلون منها، فما لئون منها البطون؟ ثم إن لهم عليها الأشوب من الحميم، ثم إن مرجعهم لا الجحيم.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 اظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعمل مجذون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 قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين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 الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ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 وَإِنَّ يُونُسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاءَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلْئٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ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 تُؤْمِنُ بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَاجْعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ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 وَإِنَّ لَنَا نَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّ لَنَا نَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِبْدَنَا ذُكِرَ مِنَ الْأَوَّلِينَ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 نا الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المذرين